111. إنه حميد مجيد 112. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط 113. إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا 111. وعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود 112. ولما جاء